الرجال قرامون على النساء بما قضل الله بعضهم على بأض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وَلَا تَخَافُونَ نُجُوزَهُنَّ فَعِيدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي النَّجَاجِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَقَحْنَكُم فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَا سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبه القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن لا يحب من كان مختالا ففورا الذين يغخلون ويأهرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من صدره وأعتبنا للكافرين عذابا